أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا وَكُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِنَّ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُبْصِرِينَ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنتم موقنين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 هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن نَّلَهُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مُّبِينٍ فَمَتَى تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِن وكاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آكِيكٌ بِسُلْقَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسلب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر إنهم جند مغرطون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك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 اسرفين ولقد اخترناهم على علم من على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ان هؤلاء لا الاولى وما نحن بمن شرين فاتوبوا ابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبعوا والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وَمَا خَلَقُنَ السَّباوك وَالْأَقْمَ وَمَا بَيْنَهُ مَا ل عبين مَا خَلَقُنَهُمَِّ بِالحََّّ وََّا أَكْفَرَهُم لا يَعْلَون إِ يَهُمَ الْفَصْلِمِ قاتُم أَدمَعين. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمَّ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومُ طَعَامُ الْأَفِيمُ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِّ النَّفَاكِهَةِ آمِنِينَ لَا يَبُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُ مُعَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَابْتَغِ بِأَنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ